ان الله سميع عليم ذالكم وان الله موهن كيد الكافرين اذ تستفتح فقد جاءكم الفتح وَإِن تَنْتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 إِنَّ شَدَّ الذَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ولو اسمعهم لتهاولوا وهم معرضون يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين الضئ وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خا واعلموا ان الله شديد العقاب